בוק טו. חמש. חמסה. חמסה. מדינות ושפות. אלבולדאן ואל ג'ון מלונדון. ג'ון הוא جون من لندنجان من لندن لندن نمس بطانيا تقع لندن في برطانيا العظمة تقع لندن في برطانيا العزمة هو اننج هو كلم الإنجليزية هو كلم الإنجليزية. م من مديد ميا من مديد ميا من مديد مديد نمست ب فقطد تقع مديد في سبانيا تقع مديد في سبانيا مدت فقط هي تتكلم الإسبانيا هي تتكلم الاسبانية بيتر ومارتا من برلين بيتر ومارتا من برلين برلين نمتزت بجرمانيا تقع برلين في ألمانيا تقع برلين في ألمانيا ند برغمانيت هل أن تتكلمان الألمانية؟ هل أنم تكلمان الألمانية لندن هي بر لندن عمة لندن عاصمة مديد ورلينهننجام غبرة مديد وبلين؟ مديد وبرلين عاصمة أيضا بغ وت غ الع كبيرة وصبة الع كبيرة وصاخبة, وصاخبة متروبا تقع فرسا في أوروبا فرسا في أوروبا متغايم نمتت بأفريكا تقع مصر في أفريقيا تقع مصر في أفريقيا يابان نمتت بآسيا تقع اليابان في آسيا تقع اليابان في آسيا ك نمتات تسفون مريكا تقع كندا في أمريكا الشية تقع كندا في أمريكا الشماليةما نات بمرركاز مريكا تقعما في أمريكا السطى تما في أمريكا الوسطى برازيل נמצאת בדרום אמריקה. (אומר בערבית: תקעו אל-בראזיל, פי אמריקה אל-ג'נוביה). פנו ל-www.bok2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.